بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله يقدم يقدم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم أما بعد أذكر نفسي وإياكم باستحضار النية أذكر نفسي وإياكم باستحضار النية ثم من صلى الفجر اليوم حاضرا؟ من صلى الفجر اليوم حاضرا؟ ستة فقط ستة فقط حتى الآن من 16 او من 15 اي كنا صلت الفجر اليوم في وقته نحن نسأل اي كنا صلت الفجر اليوم في وقته لم يجب 18 اخشى ان اصبح فيه هناك مشكلة في حضور الناس يعني حتى برضو المرة اللي فاتت يعني الحضور كان ضعيفا جدا حضور كان ضعيف جدا في المرة اللي فاتت ويعني اتمنى ان الاخوات المشرفات يعني يبحثنا هذا الامر اتمنى الاخوات المشرفات ان شاء الله بإذن الله يبحثنا هذا الامر ويوافننا لماذا حضور الدكت الثالث كان ضعيفا الى هذه الدرجة ثم نحن اليوم حتى الآن لم يكتمل نصف الفرق. أتمنى جزاك الله خيراً. أتمنى أن يعني كل كل وقت مشوفت مجموعة. أتمنى إن هي, إن هي يعني تبحث لنا مسألة غياب الأخوات. يعني حتى في مجموعة لم يحضر منها إلا واحدة فقط. قويدت المجموعة ففقط هي اللي حضرت. أمر يعني يقلق. هذا أمر يقلق. و برضو اليوم العدد ضعيف اليوم العدد ضعيف أتمنى إن شاء الله بيزنس الله يعني أتمنى إن الأخوات في المجموعات الخاوت يكون في تواصل مع ال مع مجموعات مع الأخوات المان في المجموعات ويعرفونه إيه مشكلة اللي عندهم ويعرفونا ايه المشكلة اللي عندهم هالمشكلة مشكله هالمشكلة يعني بعضهم ما يعرفوش يدخلوا الدور طيب هو يعني اتمنى ان برده توافقونا بال يعني بالاشياء دي يعني لو بيدنا حل ان نقدر نوصل ان شاء الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تكلمنا المرة اللي فاتت في ايه المرة اللي فاتت كان درس عن ايه او تكلمنا عن اي اه اه نوع من انواع الاوراد عن الذكر عن الذكر جزاكم الله خير اا حد ذكرنا كده سريعا سريعا ب بفضل الذكر بما كنا مرة في المره الماضيه في فكروني اذكركم جميل جدا سبق المفردون احسنت ثم فلا بذكر الله تطمئن القلوب نعم وايضا ما جالس قوم يذكرون الله ما قعد لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفاتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليه المستاكينة وذكرهم الله في من عنده تمام وأيضا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كالحي والميت نعم من شغله القرآن وذكري من شغله القرآن وذكري هذا الحديث فيه كلام يعني متكلم فيه هذا الحديث متكلم فيه ولذلك احنا لم نذكر المرة الماضية تذكروني أذكركم نعم سبعت أن الله في ظل أحسنتي أحسنتي سبعت أن الله في ظل يمنى ظل إلى ظله وفيها ورجل من ذكر الله خاليا ففارف عيناه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وآدرة عظيما جميل جدا فعلوا النهاردة نبدأ درس النهاردة بهذا الحديث اللي يعني أعده من من أجمل الحديث ومن أمتع الحديث اللي يعني الا يعني اللي ما زلت الى الان بحب هذا الحل جدا ودائما ما اذكره في حتى في اي شيء في اي عمل احنا بنعمله لان كل الاعمال زي ما احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان القرآن داخل في الذكر يعني كل فضل احنا بنقوله في الذكر فهو يعود ايضا على القرآن ان الصلاة في حد ذاتها ذكر ان طلب العلم وقعدتك دلوقتي يا اختي وقعد تفضل يا اخي ااا دلوقتي لا في حد ذات ذيك القار ان لله تباركت وتعالى ملائكه سياره فضل لله ملائكه سياره فضل يطوفون في الطرق يلتمسون او يتتبع اهل الذكر بيدوروا على أهل الذكر. مين بقى اللي يعني, اللي يعني كأن في كده كثيبة داخل البلد مثلا أو القرية أو المنطقة أو الحي أو المدينة أو إلى آخره ثم يرسلوا منهم أفواجا يتبع يعني يتتبعون الناس فين أهل الذكر؟ فين الناس اللي بتجد هنا تعمل دائما حلق علم هنا فين الناس اللي بتجد تجمع حول ذكر الله عز وجل يتتبعون أهل الذكر. فإذا وجدوا قوما اول ما يلاقوا ناس قاعده بتذكر الله عز وجل ناس ما جايبين المصاحف وقاعدين يقروا القران ناس اجتمعت على تفسير كتاب الله عز وجل ناس اجتمعت على تجويد كتاب الله عز وجل وتجويد قراءه كتاب الله عز وجل ناس اجتمعت على الدعوه لله عز وجل ناس اجتمعت على عمل في ذكر الله سبحانه وتعالى فاذا وجدوا قوم يذكرون الله تنادوا تنادوا ده يعني ايه يعني تفاعلوا كده ان هو ايه مبسوط قوي هلوموا إلى حاجتكم هلوموا إلى حاجتكم وفي رواية هلوموا إلى بغياتكم الحاجة اللي انتوا قتلوا الدوار عليها هي الحاجة اللي كانت بالنسبال قواعي آه تعالوا هلوموا إلى حاجتكم فقعدوا معهم يعودوا بقى معهم أو ميلان نزي يعودوا معه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيحفونهم بأجنحتهم عشان كده يقول لك إن المفروض ان احنا نبنى الجلسة او حلقة مثلا في المسجد او في بيت او في مكان ما ان احنا نتحلق يعني نتحلق يعني نعملها دائرة, دائرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بقى ان فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيحفونهم بأجنحتهم يعني شوف منظر الحنان اللي في الكلمة فيحفونهم بأجنحتهم أنت يعني دائما كنت حتى أقول للأخوة في الدروس أنت متخيل وانت قاعد دلوقتي ان في ملك واقف واردهرك متخيل ان في ملك فارش جناحاته الاثنين واخدك في حضنه انت متخيل هذا المنظر متخيلة لأختي هذا المنظر وانت قاعدة كده مع ابنك وبنتك او متخيل انت قاعدة مع اختك او مع زميلتك في الدراسة وقاعدين من المسكين المصحفة انت متخيل هذا المنظر ان في ملائكة حوالين منك فردين جناحهم كده يحفونك يحفونك بأجنحتهم لا ومش كده كمان يحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا يتراكبون فوق بعضهم البعض يضالوا يركبوا فوق بعض كده بأجنحتهم حتى يبلغون عنان السماء الدنيا وفي بعض الروايات عند الإمام حتى يبلغوا العرش روايات عند الإمام أحمد حتى يبلغوا العرش بثناء يبلغ حسن حتى يبلغوا العرش فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء طبعا في مسألة اللي هي مسألة فأحفوناهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا السماء الدنيا دي اللي مش الغلاف الجوي اللي احنا بنشوفه ده اللي بنشوف فيه السحاب والكلام ده زي ما بعض الناس بيعتقد ده اسمه غلاف جوي وصعدوا إلى السماء أول ما يصلوا إلى السماء قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم وهو أعلم منهم فيقول الله عز وجل من أين جئتم؟ للملائكة. فتقول الملائكة جئنا من عند عباد لك في الأرض قال الله عز وجل ما يقول عبادي بيقولوا إيه عبادي قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك ويذكرونك الناس ذي أعدى تسبح يعني تنزه الله عز وجل عن كل نص تنزه الله عز وجل عن كل عيب تنزه الله عز وجل عن كل مماثلة أو مشابهة لمخلوق من مخلوقات يكبرون الله عز وجل يحمدون الله عز وجل يمجدون الله عز وجل يذكرون الله عز وجل قال فيقول الله عز وجل هل رأوني الناس اللي تسمع عن ربنا ومسكين المصاحف وبيحفظوا القرآن وبيعملوا وبيعملوا هل رأوا الله عز وجل انت يا أختي اللي مثل أذكار الصباح والمساء و يتذكر ربنا سبحانه وتعالى هل رايت اللاعب عز قال فيقولون لا والله ما رأوك يا رب لا والله ما رأوك يا رب ما شافوكش لم لم يروا الله عز وجل قال فيقول الله عز وجل الله شوف ركز مع الكلمه دي وكيف لو راوني قال سيقولون لو راووك كانوا اسد لك عباده اه لو شفنا الله عز وجل تخيل لو شفنا الله عز وجل كده ايه اللي هيحصل لنا ايه اللي هيحصل ايه اللي يقول لك لو شفت الله عز وجل هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول الملائكه وهو اعلم سبحانه وتعالى وهو اعلم منها منهم كيف لو راوني الناس دي اللي بتذكر ربنا سبحانه وتعالى كيف لو رأوا الله عز وجل كيف لو رأوا الله عز وجل قال فيقولون لو رأوك يا رب كانوا اشد لك عباده اه يا اختي اه يا اخي لو انتم شفتوا الله عز وجل لو شفت نور الله عز وجل لو شفت جلال وجمال وكمال الله عز وجل كنت ستكونون أشد من ذلك عبادة الأخت اللي مش قادر تقعد تقول 20 صلاة على النبي يعني ستكثر من ذلك إلى المئات الأخ اللي مش قادر يقرأ ربعين قرآن سيكثر من ذلك إلى أجزاء وهكذا كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأثر لك تسبيحا كان أنه ينشطوا كان يشتغلوا الطاقة قوية جدا جدا جدا أكثر من لهم كانوا يعملوها مع أنهم نزلين عليهمهم أعديم في وقت يسكنون الله, الله عز وجل ويسبحون الله ويكبرون الله ويحمدون الله ويمجدون الله ومع ذلك الملائكة يقولون كانوا أشد كانوا أشد لك عبادة كانوا أشد لك تمجيدا كانوا أكثر لك تسبيحا الله أكبر قال يقول الله عز وجل فما يسألوني بيسأله ويعوزين بيعملوا كده ليه إيه اللي خليها تقوم الصبح بعد أن صلة الفجر وقعدت تقول لأذكار الصباح وبعد أو عند المغرب قعدت صلة في المغرب وقعدت أذكار المساء وليه عمل الكلام ده ليه قعد مثلا المصحف وقتقرأ ورد القرآن ليه قعد حضرة النهاردة في الدرس ليه الكلام ده ليه راح تتحدث درس في المسجد ليه شغلت الدرس اللي المطلوب منها ليه تسمعه ليه الكلام ده بيدوروا على إيه قال, قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة يسألونك الجن هما رب بيعملوا كذا عزني الجنة رب هما بيعملوا كذا رب يرجون جنتك بيتمنوا إن هما إن رب إن إنك ربي ترضى عنهم موضوع الكلمة الجنة قال فيقول الله عز وجل وهل أوها هم شافوا الجنة يا اللي يا اللي ابتكروا قرآن اللي اتعاملوا مكذب من وهاهر وأنا قال فيقولون لا والله يا رب ما رأوها مشوشة غاش قال فيقول الله عز وجل فكيف لو أنهم رأواها فكيف لو أنهم رأوها قال فيقولون لو انهم رئوها لو شفتوا الجنة لو شفتوا قصور الجنة لو شفتوا اكل الجنة لو شفتوا مراكب الجنة لو شفتوا سلي الجنة لو شفتوا نعيم الجنة لو شفتوا من الجنة لو يعني نقل الجنة شجر الجنة لو شفتوا اي شيء طرب الجنة اي نوع من انواع النعيم في الجنة لو رأوا شيء من هذا النعيم لو انهم رئوها كانوا اشد عليها حرصا هيتبتكوا فيها جدا حيث فيها جدا هذه الجنة اللي ربما يعني قد يكون سهل منالها يعني سبحان الله نحن نقول دلوقتي في الحديث الحمد لله تملأ الميزان يعني تملأ الميزان مين اللي, اللي لا يكثر من هذا اللي اللي اللي من هذا الذكر كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان ثقيلتان تاني هتأل ميزانك هتأل ميزانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة هيكسروا من رغبتها وهيشتدوا في طلبها وحتى لو هيجوا على يعني بعض شهواتهم وبعض احتياجاتهم لأجل هذه الجنة هيعملوا كده يعني أحيانا بيبقى الإنسان لما بيبقى مفرط أحيانا في رعض الأعمال بيبقى من الصح إن هو يجيب درس عن الجنة ويسمعه لأحيانًا أنا مال واحد بقى كسلان في العبادة لأن بفعلًا بيتتفاعلوا على الحرطة على الجنة، بيتتفاعلوا للطلب الجنة، بيتتفاعلوا للرغبة في الجنة. اسمع عن اسمع عن الجنة يا أختي. هاي كده درستي ولاك وطيب ولا ايات الجنة حتى في القرآن. اسمع عن الجنة كثير. ودايماً خلي جنب منك الحاجات اللي بتلمس في قلبك الحاجات اللي أنت تتصارفين بيعلمك لما تسمعيها. وأكثير من سمعها. اسمع عن الجنة كثير. اسمعي من ده من دوم من ده الشيخ طبعًا من من أهل العلم طبعا يعني. كلام يعني جو بيش... قلب الانتباه ده شافوا النار اللي خايفين منها دي اللي هم يعني عاوزين يهربوا منها اللي مخلياهم قاعدين مسكين المصاحف وبيدماغهم تطقط ويعني قامت من الفجر تطبخ واكلت الاولاد ونزلتهم من ديت وبعد جهز وجبه من الشغل قعدت معها لما لحد العصر وبعدين بدات تنضف البيت مرة أخرى وبعدين قالت مع الأولاد بعد المغرب ولا بعد العشاء تذاكر لهم وتعمل لهم وبعد الدنيا دي كلها قامت رايحه جايبه المصحف وخلاص دي بعد يوم شاق جدا والمفروض ان هي تصحى كمان الفجر اللي جاي عاوزة تنام لا خلاص لا قامت رايحه جايبه المصحف وقعدت تقرا القرآن ليه بتمسك المصحف وتقرا القرآن لأنها خايفه من النار عندها استعداد حتى لو تعبانه جدا هتمسك المصحف وتقرا ليه لأنها فعلة مستحضرة أن في حلس Kadin جنا في حلس منار فمما يتعوذون عادين بيستعيضوا في قراءتهم من النار يا رب اللهم إن نعوذ بك من النار اللهم إن نعوذ بك من النار اللهم إن نعوذ, نعوذ بك من النار قال فيقول الله عز وجل رأوها هم النار قال لا والله يا رب ما رأوها قال فيقول الله عز وجل فكيف لو رأوها قال فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد, أشد منها فرارا وأشد لها مخافة كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال لو شفتوا النار وعذاب النار قال لو سمعنا الآيات التي تتكلم عن وصف النار وأنواع العذاب في النار قال لو سمعنا الكلام ده بقلوبنا فعلا مستحضر النار قال لو سمعتي عن النار وعن وصف عن وصف النار وعن العذاب اللي في النار وعن الجحيم اللي بيشوفه الناس في النار كانوا أشد منها فرارا كان يعني كان يقال أن كان سوفيان الثوري كان احيانا يبول الدم كان يبول الدم فيسألون لماذا ليه, ليه, ليه وصل هذه الحالة فزأوا بالصبيب يعني يداوي فقال هذا رجل بلغ به الخوف هذا رجل بقى خلاص وصل لدرجة يبول الدم لدرجة أنه يقول الدم هذا إذا كان كان يحدث له هذا إذا ذكر النار أو إذا ذكر الله عز وجل عموما فكان يعني النار دا يشغل الناس كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخاف كانوا يخاف أكتر منك أظن أنك خايفة من النار وإنت محتاجة لئي تتخافي أكتر من معايا النار أكتر وأكتر عشان أنت محتاجة لئي تتخافي كمان أنت محتاجة جلسات وفي والبارضو زي ما حقولنا مرروا قالوا أي الملائكة ويستغفرونك ويستغفرونك طبعا هو الوقت أثناءك ده الله خيرا جابت الرواية اللي اللي في صحيح البخاري هو في الحديث في صحيح البخاري وفي مسلم وفي الترمذي وفي أحمد احنا بنجمع الاحاديث وبندخل الروايات في بعضها يعني هتلاقوا بعض الكلمات زيادة كده ده احنا بنبقى ايه دماجنا ببقى دماجة المفضات الزيادة او الجمل الزائدة الصحيحة ان شاء الله في على بعضها قالوا ويستغفرونك قال فيقول فاشفدكم اني قد غفرت لهم يستغفرونك يعني برضو قاعدين هنا يعني يا رب سايبين للدنيا وسايبين يعني الموتع وسايبين كل حاجة قد تقوئ او الشهوات بينها، وعادين وبمع وبمعدة كله بيستغفروا طب بيستغفروا على الناس اللي أعلى تذكر ربنا سبحانه وتعالى بيستغفروا على ايه تغفر حصل منهم بيستغفروا عن إن هم قد يظنوا في انفسهم انهم وفوا الله عز وجل شيئا من حقه وهم لم يوفوا الله شيئا من حقه وهم لم يوفوا الله شيئا ابدا ويستغفرون قال فيقول فأشهدكم اني قد غفرت الله الله واجبار جلت الذكر يا جماعة يعني تذهبوا بماضينا السيئة أنا كل ذنب عندي قد يغفر الله ويُشيدوا المنايكة على آية بجلس الذكر جلس الذكر بس لبس سبحانه وتعالى وتُكبيره وتحمده وتمجده فأشهدكم أني قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجروا الله أكبر الله أكبر فأعطيتهم ما سألوا كانوا يسألوا إيه إيه يسألون الجنة وأجرتهم مما التجار كانوا من التجار وكانوا يستجروا من إيه من النار إلا يشهد الملائكة على هذا يشهد الملائكة على أنه أعطاهما ما سألوا أي الجنة ذا كلهم مع في جلسة الذكر وأجرتهم من التجار في الصدمة بقى تعال نشوف ال الحديث قال يقول ملك من الملائكة رب فيهم فلان عبد الخطاء ليس منهم يا رب ترى فيهم واحد كده أخطأ رجل يعني آل الديانة ويعطيروي إنها مرة فجأة ماعدين تروحين على المطر وتصط أو فيك إنما من خلص رب داعي خشوف للغفرت جليسهم لا يشقى عليهم جليس لا يشق بهم جليس وصوم معهم في اسمه معهم في الناس اللي نالت نال تأديش الشهادة قال الله عز وجل وله غفرت هم الجلتاء لا يشقى بهم جليسهم وفي رواية هم القوم لا يشقى لهم جليس الله أكبر الله أكبر هم الجلثاء لا يشقى بهم جليسهم يا الله شوفوا جماعة هذا الفضل العظيم شوفوا هذا الفضل العظيم الذي يعطيه الله عز وجل لجالس لجالس الذكر الواحد بس قعد جالس الذكر سبحان الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان. الله كلمة دي يا معه. أتمنى كده الأخوات تروح حطها قدام منك كده كذا ببديها ولا تطبخها وتروح حطها قدام منها فما تطبخها ولا تطاع قدام منها في ثبتها ولا, ولا قدام منها في الأجندة اللي راح بقى كلية ولا قدام منها في الصنفها. الحمد لله تملا الميزان. يا الحمد لله تملا الميزان. خلاص ميزانك بتملا. ثاني الحمد لله تملا الميزان. الحمد لله تملا الميزان. ميزانك بتملا. أنت أنتك عطلان ليه؟ اللسانك عطنان ليه؟ اللسانك ليه ما بيشتغلش ليه ما من يا جماعة مع ربنا. مش خايف أن مزانيك يكون ناقص. مش خايف أن يعني يطوب. مش محتاج أن مزانيك الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأان. أو في في يعني تملأ ما بين السنوات والأرض. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السنة والأرض. ثمنا ما بين السماء والأرض ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان خلي بقى من حتى اللي جاي دين يا حتة دي خطيرة جدا حبيبتان إلى الرحمن حبيبتان إلى الرحمن ايه؟ ايه هما جمتين دول. سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده الله أكبر دخل اللسان ما بيتكلفاتش السلام عليكم كل الله صلى الله عليه وسلم حبيبة ثاني للرحمن حبيبة ثانية للرحمن تخيلوا يا جماعه لو مثلا يعني زوج وزوجة بيحبوا بعض مثلا الاثنين اللي بيحبوا بعض دول دائما ما يعني بيتجملوا لبعض بما يحبوا بما طرف ثاني الطرف الثاني بيحبوا يعني سبحان الله اللي بيحب ربنا اللي بيحب ربنا فعلا سيتزمل لله بما يحبه الله سيتزمل لله بما يحبه الله حبيب تاني الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأي بأيهن بدأت مش مشكلة دلالة بآه بس أحب الكلام إلى الله أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تسبيحة صبقة كل تحميدة صبقة كل تهليلة صبقة كل تكبيرة صبقة شوفوا جماعة الفضائل العظيمة جدا دي يعني أتف في الوقت يعني أذف لكن شفتوا هذه الفضائل العظيمة في الزكر شفتوا كيف يعني ما الذي سيجنيه الإنسان من الذكر؟ المقصود بالصدقة اللي هو الصدقة المعهودة كأنك تصدقت بصدقة كأنك انفطت من ملك عشرة جنيهات مثلا أو بالعملة اللي عندوك في تونس تصدقت مثلا بشيء مثلا دي صدقة الكلمة تعادله أي تساوي فضل الصدقة في الأخرى يعني للأسف الوقت أسف اا انا في نقطتين مهمين انا اتمنى ان الأخوات المشرفات المجموعات يتمموا على الأخوات اللي ما بيحضرش ما بيحضروش الدروس ان هم يكونوا بيسمعوا دروس طبعا الدروس بتتجل ف اتمنى ان ان الاخوات المشرفات على المتابعات ليهم ااا هم فعلا او لا ويعرفونا برده بالكلام ده يا ريت كل اخت برده بالكلام ده اتمنى ان الحد الجاي ان شاء الله الاخوات المشرفات المجموعات برضو يبعثون لنا تقرير عن ال عن المجموعات اللي معاهم بيعملوا معاهم ايه في الجلسات الخاصة او في ال الورش الخاصة عاوز تقرير المرة الجاي بإذن الله عن الورش الخاصة احنا يعتبر دلوقتي تقريبا دخلنا النهاردة يعتبر كده خدنا يعني دخلنا في خمص الاترم ال خلاص يعني طبعا النهاردة نص الترم يعني سيتوقع لنا زي اللي فات ان شاء الله بإذن الله طبعا ان شاء الله هيبقى فيهش الدروس احنا جمعنا النهار بإذن الله حاضر هتكتوبي تم الحضور أو تم السماعة الوقت قد باتي ومممين خدير تم الحضور أو تم السماعة يعني اللي ما حضرتش تكتوبيها تشوفها تم السماعة ينتعي تزاودوا اللي الحضور والغياب واللي سمعوا بعد رغم الغياب تمام كده البحث اللي احنا طلبناه المرة اللي فاتت طلبناه من الاخوات المرة اللي فاتت اللي هو كان تلخيص فصل وامركم ان تذكروه جزاء الله خيرا الاخت ياسمين مجدي والاخت التوبة طريقي والاخت ام مصعب والاخت اثماء سعد يعني هن فقط اللواتي ارسلنا الينا الاحثة هن يعني قات الله عز وجل ان يكافئهن بما يستحقن يستحق. بما يستحقن وإن شاء الله بإذن الله نحن تنقفئهم أيضا للأخوات الأربعة دول وأنا أظن أنه لا حد آخر في سبيل الله طيب هراجع مرة أخرى والأخوات الأربعة دول إن شاء الله بإذن الله سيكون لهم درجة ذائدة بإذن الله سبحانه وتعالى تقرير الإبنت قوي جدا جدا جدا ما شاء الله يعني حاجة جميلة ا شاء الله الواجب المره دي مره اخرى هندي الناس مهله مرة اخرى لتدارس فطلوا امركم ان تذكروه مرة مره اخرى ا ان شاء الله باذن الله يسلم للاخوات يوم السبت ان شاء الله باذن الله يسلم للاخوات يوم السبت باذن الله سبحانه وتعالى ممكن فرصه اجتماع دروس اللي احنا السابقه إن شاء الله باذن الله هيكون في في حاجه زي كده ان شاء الله قريبا يبقى كده الواجب بتاعنا إن شاء الله للقصل وأمركم أن تذكروا مراجعة مرة أخرى يعني قد قد يكون هناك المرة القادمة بإذن الله شبه امتحان على الثلاث كلمات الثلاث حاجات اللي احنا خدمها من المرة اللي فاتت الذكر القرآن والصلاة والذكر قد الله أعلم يعني ده شيء بنفكر فيه لسه متابعة الأوراد إلى حد ما يعني ما شاء الله إلى حد ما كويس لكن برضو ما زال فيه أخوات ما تبعثش أورادها الحضور للأسف زي ما قلنا الحضور كان سيء المرة اللي فاتت وإلى حد ما دي برضو يعني هو بدأ يزيد حتى أنت 20 قدام يوما لكن أنا أتمنى أن يكون الحضور أقوى من كده أتمنى يكون التفاعل أقوى من كده لين انتوا نحنا تفانا من الأول نحنا تفانا من الأول إن المادة يعني يعني بتفع الناس وأحيانا بيطاق بيطاق بيقع به الناس بسببها الناس فأتمنى إني الأخوات اللي حتى اللي عندها مشكلة في النت إن إنها مثلا تتابع تتابع الدرس لو هي مثلا ما سمعتش الدرس تسمع مرة أخرى لو في إرسال لتقارير أتمنى إن يعني إين نوجد حلول للموضوع ده وأنا قلت من الأول إيه يا جماعة يعني تعالوا نحط حلول أخرى غير موضوع ال ال يعني موضوع تواصل آخر غير اللي اللي درس اللي بينا أو درس صفحة التواصل فقط يا ربنا بارك فيكم نختم بالدعاء الله مغفر لنا ذنوبنا هو أنا أرسلت المرة اللي فاتت حاقه علاقة عليه وسامة بن شديد وأشرف على تحقيق الشيخ مصطفى العدوي مش هل